أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي قدمها لأمة خاصة وللبشرية كلها عامة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات وانحرف فيه كثير من الناس عن رب الأرض والسماوات وانشغل فيه كثير من الخلق عما هو آت وفعل الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات وظن أن الحياة تنتهي بالموت ونسي الكثيرون أن بعد الموت بعثا وحسابا وعرضا على الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولازلت أيها الأحبة أتحدث إلى حضراتكم في العلامات أو عن العلامات الصغرى للساعة وحديثنا الليلة بإذن الله جل وعلا عن علامات كثرت وانتشرت وانتشرت وصدق من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال سيكون في آخر أمتي خلي بالك من كلمة في آخر أمتي أناس, أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آبؤكم، فإياكم وإياهم يا الله لا تاني تاني تاني خلي بالك من الكلام الغالي ده للصادق الذي لا ينطق عن الهوى سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم وفي رواية الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويكثر الكذب وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث سمره من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم آه الكذب اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين واحفظني وإياكم من الكذبي والكذابين الكذب والكذابين انتشار الكذب صلى الله على الصادق من علامات الساعة انتشار الكذب وكثرة الكذب والله لقد انتشر الكذب وكثر الكذب وأنا لا أعلم زمانا قد انتشر فيه الكذب وكثر فيه الكذابون وزيفت فيه الحقائق وضيعت فيه الحقوق كهذا الزمان كهذا الزمان لو تدبرت أخي الحبيب ونظرت إلى حياة الناس نظرة فاحصة مدققة لوجدت جل أحوال الناس كذبا في كذب حاكم يكذب على شعبه ويخرج آلاف الشباب من هذا الشعب ليقاتلوا وليقتلوا على بعد آلاف الأميال ويدعي كذبا أنه ينشر حرية والديمقراطية وقوم وشعب يدعي كذبا أنه شعب الله المختار وأنهم أبناء الله العزيز الغفار وأنهم أحباب الله تبارك وتعالى وأن لهم حقا تاريخيا في فلسطين وعالم السوء يكذب على أمته والتاجر يكذب على زبائنه والوالد يكذب على ولده والولد يكذب على والده والزوجة تكذب على زوجها والزوج يكذب على زوجته وددت أن أتعامل ولو لمرة واحدة مع رجل يجيد او يعمل في صنعة معينة ويصدق مش محتاجة اخواننا توجيه من احد سباك مسلم ليه ما تبقى صادق ليه تكذب يقول احد الاخوة سباك يقول له اللي علمني الصنعة اللي يبني عشان تكسب لازم تكذب والله ما هتكسب وانكسبت في الدنيا والله لن تكسب في الآخرة سباك مبلط نجار تاجر طبيب مهندس مدرس ليه الكذب يا أخوانا؟ لماذا الكذب؟ لو تدبرت حياة الناس لوجدت جل الأقوال والأحوال والأفعال كذبا في كذب كم من دماء سفكت يا اخوة بسبب الكذب كم من اعراض انتهكت بسبب الكذب كم من مقدسات دنست بسبب الكذب كم من دول احتلت والله ما احتلت العراق الا بالكذب والله ما احتلت فلسطين الا بالكذب والله ما احتلت الشيشان الا بالكذب والله ما احتلت افغانستان الا بالكذب والله ما جنست المقدسات الا بالكذب والكل يكذب يكذب إلا من رحم الله تبارك وتعالى بيت, بيت يدمر بسبب أخبار كاذبة إنسان يسجن طوال عمره بسبب كلمات كاذبة وأخبار كاذبة الكذب دمصيبة مصيبة كبيرة تصريحات تصدع الرؤوس كل يوم بالعشرات لكن الناس خلاص فقدت الثقة في صدق هذه الكلمات وفي صدق أصحاب هذه التقارير والأخبار والكلمات خلاص نسملة الكذب كذب عريض رائحته النتنة ملأت البقاع والله العظيم والله لو كان للكذب رائحة ما استطاع أحد أن يتنفس على وجه الأرض هواء النقية أنا لست متشائما وأنتم تعلمون بفضل الله أنني دائما أسكب الأمل في القلوب لكن أنا أشخص داءا لأحدد دواءا أنا أود أن أبين لحضراتكم صدق المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى شايف انتشار الكذب في كل مكان في كل وقت في كل حين إلا من رحم ربك تبارك تعالى من أفراد قلائل في هذه الأمة بل يا أخي صدقني إذا قلت لك في هذه البشرية في هذه البشرية هي التي يعني تنطق بالصدق ترى الصدق في أقوالها وترى الصدق في أفعالها وترى الصدق في أحوالها مع ربها تبارك وتعالى دا الكذب دا موضوع كذب في الأقوال وكذب في الأفعال وكذب في الأحوال لذلك ونعمل أجاهز الحلقة لحضراتكم تتبعت آيات القرآن الكريم هل تصدق معي أن الله جل وعلا قد كذ حرم الكذب وجرم الكذب في أكثر من 280 آية في القرآن مش ممكن أنا والله كاد عقلي أن يطيش ونعمل تتبع آيات القرآن الكريم آيات الحق تبارك وتعالى الآيات التي حرم الله فيها الكذب ونهى عن الكذب أكثر من 280 آية إن دل هذا فإنما دل على خطر هذا الخلق الذميم الدميم القبيح كذب خصة ندالة أنا أعتقد أن الرجل لا يكذب الرجل الذي يعتز برجولته ويعتز بمكانته وكيانه لا يكذب أبدا فما ظنك بالمؤمن الصادق الذي يراقب ربه تبارك وتعالى ليه تكذب لماذا يكذب المؤمن لماذا يكذب الرجل على مرأته وتكذب المرأة على زوجها لماذا يكذب التاجر على زبائنه؟ مش محتاجين توجيه من أحد إخواننا هذه مراقبة بيننا وبين ربنا تبارك تعالى. من الذي قال لي أكذب؟ من الذي قال لي لا تصدق؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع ربه سبحانه؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع نفسه؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع الناس ومع الآخرين في كلماته وأفعاله وأحواله؟ وأنت على يقين مطلق أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى والله ثم والله من وقع في الكذب وتكلم بالكذب يتقلب في النفاق ومع المنافقين وهو لا يدري يا الله ها تصور من الكذب صفة من صفات المنافقين والكذاب من المنافقين يا الله اللهم سلم سلم قال ربنا سبحانه وتعالى ومن الناس ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضة ولهم عذاب أليم بما كانوا أيوة أيوة صح بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قال الله عز وجل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ودي أبشع صورة من صور الكذب أن تكذب على الله كارثة ممكن واحد يجلس الأن في فضائية أو أستاذ الدكتورة تجلس فضائية وتكذب على الله تبارك وتعالى ويكذب على الله تبارك وتعالى ما دليلك يا أخي قضية مش قضية عقل ولكضيه ان الدليل ده لا يقبل بالعقل اطلاقا لو كان الدين بالعقل لصار دين الله العوبة بين عقول البشر وكما قال علي رضوان الله عليه لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخفي اولى من المسح على اعلاه قضية طب الدين بقى الدين اللي هنقبل هو اللي بيقر عقلك عقلك ولا اللي بيقر عقلي اي دين النقبل فالكذب على الله ابشع انواع الكذب يتجرأ الإنسان على الفتوى بدون علم بدون دليل بدون بينه بل وربما يستحي أن يظهر أمام الناس على فضيئة من الفضيئات أنه لا يدري وأنه لا يعلم فيهرف بما لا يعرف لماذا لا يصدق مع ربه تبارك وتعالى؟ والله ما فيش ما شاء الله أعود مراجعة هذه المسألة ليه لا لتزداد عزا وكرامة عند الله بل وعند الخلق ورب الكعبة إن كنت من الصادقين الكذب على رسول الله إن كذب علي ليس ككذب على غير وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ليه لماذا تنسب لرسول الله ما لم يقوله ثم لماذا تحرم ما لم يحرمه الله ولماذا تحل ما لم يحله ربنا سبحانه ولماذا تحرم وتحلل ما لم يحل يحله ويحرمه رسولنا صلى الله عليه وسلم وبعدين كذب على الخلق على الناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الحديث في مسند أحمد رسولا الترمذي من حديث الحسن بن علي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة وإن الكذب ريبة وتدبر معي قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعي للإسلام والله ليهدي القوم الظالمين تدبر معي قول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يا الله المنافق الكذاب يوم القيامة له سيمة له علامة يا الله معروف بها من غير قبل الحساب وقبل العرض وقبل الكتب قبل اي شيء اول ما يخرج الكذاب من قبره يا الله يسود وجهه سلم يا رب سلم يا رب وجهه اسود كسواد الليل معروف بين ارض بين اهل المحشر ان ده كذاب كذاب ايه عمل الدليل على الكلام الخطير اللي انت بترعبنا نبيه ده قال الله جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة يا رب سلم يا رب سلم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة مسودة الكذب وجه أسود يوم القيامة إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط يعني لن يدخل الكذاب المستكبر الجنة إلا إن دخل الجمل في خرم الإبرة خرم الإبرة ممكن يدخل منه الجمل مستحيل شايف التعبير القرآن البليغ الكذاب لن يدخل الجنة إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى هيا هيا هيا أخوانا فالمطهر أنفسنا من هذه الخصلة الذميمة ومن هذا الخلق القبيح الدنيء الحقير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب يا الله أول صفة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت خان في رواة عبد الله بن عمرو في الصحيحين أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اتمن خان وإذا حدث كذب خصلة تانية إذا اتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عاوز أقول لحضرتك حاجة والله العظيم ما نجا من نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق تب جرب تصدق جرب تصدق صدق يا الله الصدق هو الطريق الأقوم الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين الصدق هو سيف الحق في أرض الله الذي ما وضع على شيء إلا قطعه وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه من صال به لا ترد صولته ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته انت فكرين الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك كعب بن مالك بيقول ايه بيقول فجلست أتذكر الكذب فجلست أتذكر الكذب ما البقى يدور على خطط كيف يخرج من صخط وغضب رسول الله قال فجلست أتذكر الكذب وأستعين على ذلك بكل من له رأي من أهلي يا الله ده شكل يعني فريقا كيف يخرج من سخط رسول الله وغضب. حيقول للنبي بعد ما يرجع من غزو التبوك قال حتى أزاح الله عني الباطل حتى أزاح الله عني الباطل وأجمعت على أن أصدقه يقول فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه فجلست بين يديه فقال لي رسول الله ما الذي خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك ما اشتريتش اللي هتخرج بها معي للقتال ألم تكن قد ابتعت ظهرك يقول كعب بن مالك فقلت يا رسول الله والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من صخطه بعذر فلقد أعطيت جدلا أنا رجل عند حجة وعندي قدرة فائقة على أن أخرج من كل أزمة كما يعني تخرج الشعر من العجيل لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من صخطه بعذر فلقد أعطيت جدلا اسمع بيقول له ولكني والله لقد علمت أني إن حدثتك اليوم حديث كذب حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي غدا يا الله يعني بيقوله أنا على يقين مطلق دلوقتي إني لو كذبت عليك دلوقتي وترضى عني لا رب العزة حيطلعك على كذبي وستسخط علي ما حييت ولئن حدثك اليوم حديث صدق تجد علي فيه يعني تغضب علي بسبب فإني لأرجو به العقبة عند الله عز وجل والله ما كنت قط أقوى ولا أيصر مني حين تخلفت عنك فقال النبي أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله في أمرك يا الله يا الله على ثمرة الصدق والله العظيم تنجو في الدنيا والآخرة ثمرة الصدق نجاة في الدنيا والآخرة تبجرب يا أخي مع أي بشر قول لك لا أنا ما ينفعش أصدق مع فلان أو مع الجهل فلانية لا لا أصدق أصدق مع أي أحد وأصدق في أي جهة الرس الرسول عصمه لمن الصدق في كل شيء حتى في النظرة حتى في النظرة في الكلمة حتى في الأحوال حتى في النيات حتى في الأفعال يا الله من أروع ما قرأت ما رواه أحمد في مسندي وأبو دودة في سننه هرجع تاني الموضوعنا هرجع لكعب بن مالك بس خد اللطيف الجميل دي عشان تعرف ان الصدق من جاء في كل المواقف رسول عليه الصلاة والسلام في مسند احمد وسنن ابي داودة بسنة الحسن ان عبد الله بن عامر يقول كنت صبيا صغيرا فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فخرجت لالعب صبي قال فنادت علي امي تعال يا الله ليعطيك فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وما اردت ان تعطيه قالت اردت ان اعطيه تمرة فقال الصادق أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة يا الله مش ممكن مش ممكن ممكن الأم تكذب على ولدها عشان تسكته كذب ممكن الأب يكذب على ولده عشان يرضيه كذب كيف تعلم ولدك بعد ذلك الصدق كيف تعلمي ابنتك بعد ذلك الصدق يا أخت وابنتك تراك تكذبين على أبيها مش ممكن مستحيل الأب يقول للطفل مسكين حين يطرق عليه الباب واحد بيخبط والطفل مسكين أربع سنين خمس سنين ثلاث سنين يقوم الأب يقول له روح قل له أبويا مش موجود فيقول ولد ببراءة جميلة جدا يطلع أبويا بيقول لك مش موجود لا حول ولا قوة إلا بالله ما خلاص أصر الطفل صفحة بيضة جميلة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وبالتالي إما أن يربي الوالدان الولد على الصدق أو على الكذب على الفضيلة أو على الاستهتار على الخلق أو على سوء الخلق ولذلك مسؤولية عظيمة مسؤولية التربية يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راعٍ والمرأة رعية إلى آخر الحديث وفي الصحيحين حديث معقل بن يسار ما من عبد يسترعيه الله رعيةً يموت يوم يموت وهو غاش لرعيتي إلا حرم الله عليه الجنة ارجع لكعب بن مالك صاحب الجليل اللي تخلف عن النبي في غزوة تبوك النبي قال أما هذا فقط صدق قم حتى يقضي الله في أمرك وبعد خمسين ليلة خمسين ليلة هجرهم المجتمع المدني كله حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم كما قال ربنا جل جلاله يا الله حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ويأتي البشير تنزل براءته براءتهم من السماء من عند الملك القدير ويسمع صحابي البشرة ما يستناش لحد ما النبي قال يبشر كعب شايف شايف الحب شايف الاخاء مش يتمنى النهاردة الأخ لأخي أن يزل وأن يسقط و... و... لا بمجرد ما سمع البشرة والبراءة خرج الصحابي يجري يا كعب بن مالك يا كعب بن مالك أبشر يقول كعب فخررت لله ساجدا وعلمت أنه قد جاء فرج وخرج إلى النبي عصام يجري أجري حتى أصل صلقاله فجلست بين يديه وسلمت عليه بيقول إيه بيقول ووجهه يبرق من السرور بأبه وأمه ووجهه يبرق من السرور يقول كعب وكان النبي إذا سر استنار وجهه كأن وجهه فلقة قمر قطعة قمر فقال لي الرسول يقول كعب أبشر يا كعب الله أكبر أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك يا الله يقول كعب بن مالك فقلت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 الصادقين اللهم اجعلنا مع الصادقين الله يا رب ارزقنا الصدق يا رب اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين يا الله الصدق جميل صدق جميل صدق في الأقوال والصدق في الأفعال والصدق في الأحوال له جماله وله جلاله فانتشار الكذب علامة من علامات الساحة وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن الكذب قد انتشر في هذا الزمان بصورة مؤلمة بل صدقني إن قلت لك أزمة العالم أزمة صدق والله يا أخوانا أزمة العالم أزمة صدق تصريحات ومنشطات وأخبار وأقوال بس أين الصدق؟ أين الصدق؟ شأن هذه التصريحات كشأن جحا، عارفين جحا، جحا صنع ساقيا ساقية على النهر، تأخذ الماء من النهر وترد نفس الماء إلى نفس النهر. نسأل الرجل، الرجل اكيد جن، عجب لك يا جحا ماذا تصنع ورجل؟ تصنع ساقية على النهر اللي الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر، فقال جحا يكفيني نعيرها. عملت ما عاروا خلاص ازعيء وصراخ وهتفات وهتفات وحرق اعلام وحرق ماكتات وتحطم سيارات وتدمير مصانع وبيوت وممتلكات وهتفات ساخنة بحناجر ملتهبة يا, الله يا ما هتفنا في الدنمارك مع الازمة الاولى الأمة كلها هتفت وبعد كده عهد خلاص نسينا النبي عليه الصلاة والسلام ونسينا نصرة النبي والأم أنا بقول دايما ان احنا انفعلتنا بكل أسف انفعلت حماسية مؤقتة فعلت حماسية مؤقتة شيء يدمي القلب ولذلك أعداؤنا يتعاملون معنا من هذا المنطلق أسيبهم سيبهم يهياصوا سيبهم يدعاروا شوية معلش سامحوني في اللفظة ما احنا كلنا بنصيح لكن فيه شهادة عملية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيهم تثلي لأمره فيه اجتناب لنهيه فيه وقوف عند حدوده فيه نصر لدينه ودعوتي وشريعته فيه تربية لجيل قرآن فريد على القرآن وعلى سنة الرسول عليه السلام فيه إبداع لهذه الأمة ليشهد العالم كله أن محمدا ما مات وما خلف بنات بل خلف أطهارا أبرارا يبرزون الإبداع في كل مناح الحياة قولا وفعلا وخلقا وسلوكا هي دي الشهادة إنما هتفت سخنة ومظاهرات رنانة ممكن الظهر يأذن والمظاهرة شجاعة ومنها أفراد المظاهرة منهم يص... من اللي يصلي الظهر منهم من ترفع العالم وهي تحاد الله ورسوله بعريها بتبرجها دي حط... تنصر النبي زاي أخويني والله العظيم أنا بكلمك بحب لأنك أخي والله بكلمك بكل تقدير لك آياته الفضيلة لأنك أختي وابنتي مش ممكن ننصر النبي بهذا بهذا الشكل أنا شايف أن دي صورة من صور الكذب سامحني سامحوني دي صورة من صور الكذب أن نشهد لرسول الله بصدق بالاتباع بالامتثال بأن نحول بيوتنا بأن نحول بيوتنا إلى بيوت على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي الحبيب زوجتك بتنبي عليك الساعة ثلاثة في الليل يا فلان اصحى اصحى اصحى الولد حرارته عالية جدا بتقوم جزاك الله خيرا ممكن تخرج اعزك الله بجمت النوم بلبس البيت ممكن تخرج حافي من غير اي شيء في قدمك وتشل ولدك في صدرك جزاك الله خيرا على هذه الرحمة الرقراقة وتجري على اقرب او على ابعى الطبيب جميل شوف الاستجابة لنداء الام ولبكاء الطفل استجابة عالية استجابة صادقة وبعدين ترجع وبعد ساعة وحدة ينادى عليك حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم ها ها أحوالك ايه بتحط البطنية واللي على ودنك عشان من تش عاوز تسمع كلمة الصلاة خير من النوم هذا اندل في النماء دل على خيرية موجودة فيك بفضل الله خيف تسمعها خيف تسمعها بس انا بسألك هل كانت استجابتك لنداء ربك كاستجابتك لنداء ولدك مش ده كذب أخوانا مش ده كذب مع الله كذب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الصدق موضوع طويل محتاج حلقة كملة بس أنا مش عاوز أطول في العلامات لأن ده موضوع يعني ياخد, ياخد أعمار نسأل الله عز وجل أن يختم لنا لكم بخاتمة الإيمان لكن الحقيقة أنا بركز بقول أزمة العالم العالم أزمة صدق أزمة صدق يعني شوف كل يوم بتصفك الدماء بالكذب بالكذب وكل له قوله وكل له نيته لكن في الحقيقة كذب كذب حرية ديمقراطية مهلبية أي حاجة بس كله كذب في كذب تحل مش شكلات الأرض بالصدق، شكلات العالم بالصدق، أن يصدق الحكام وأن يصدق العلماء وأن يصدق الرجل وأن تصدق المرأة وأن يصدق الشاب وأن يصدق الطفل، أن نربي أنفسنا وأن نربي أبنائنا وبناتنا على الصدق، انتشار الكذب. مش بالكفاية الكذب كذا عشان ما تصدق شكله ابنك طر من كذا. طيب ربنا ارزقنا ماكم الصدق ويجعلنوا ماكم من الصادقين. قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم ومن علامات السعى أيضا آه كثرة شهادة الزور مش بكفاعلنا الكذب الللادي مش بكفاعل الكذب كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق اسمع ماذا قال الصادق صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي راه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق الله اللهم صل على محمد الذي لا ينطق عن الهوى تاني الحديث حاضر إن بين يدي الساعة إن بين يدي الساعة وخلي بالك من كلمة بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمانة شهادة الحق انتشرت شهادة الزور يقينا تستطيع الآن بكل أسف بمئة جنيه بألف جنيه بعشرة تلاف جنيه إذا كانت القضية كبيرة أن تأتي لا أقول برجل ولا بعشرة ولا بمئة ولا بألف من أجل أن يقف الرجل ليبيع دينه لينطق أمام قاض في محكمه بشهادة زور من أجل أن يقبض عشرة جنيهات أو مائة جنيه أو ألف جنيه تبيع دينك بألف جنيه بمال الأرض تبيع دينك ويسجن هذا المظلوم بشهادة زور ويقضي عمره في السجن بشهادة زور ده شهادة الزور دي مصيبة مصيبة كبيرة يستهين كثير من الناس بشهادة الزور لا يا أخي الحبيب لا يا أخي الحبيب اعلم أن شهادة الزور من الكبائر من الكبائر والله العظيم شهادة الزور اللي انت بتستهين بها دي تقف قدام قاضي في محكمة وتشهد شهادة الزور ارتكبت كبيرة من الكبائر ايه الدليل على كذا اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر يا رب سلم ألا أنبئكم بأكبر ده مش كبيرة عادية كمان ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله أسأل الله نجنبني وإياكم الشرك الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا يعني نيم على جنب على احدى جنبيه او على احد جنبيه فاعتدل وقال الا وقول الزور الا وشهادة الزور الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت يا الله بقول لي احد احبابنا من في المنصورة ايه اغرب قضية عرضت عليك قال والله قضية رجل سجن بتهمة القتل بشهادة زور شهد عليه شهادة زور وسجن وهو متهم بالقتل قال حتى حكم عليه في هذه القضية بالاعدام وبالفعل وقعت أوراقه من فضيلة المفتي خلاص محكوم عليه بالإعدام بوله في الجلسة اللي حينطق فيها بنص الحكم وهو رئيس الجلس الجلسة هذه أو رئيس المحكمة دي بول جلست وقرأت الدباجة والقاعة مليانة قعت المحكمة مليانة ومشهد رهيب يقول قرأت الدباجة وإلى آخره وفي النهاية خلاص وقد حكمت المحكمة بناء على كل ما سبق المفروض يقول وقد حكمت المحكمة بناء على كل ما سبق بإعدام المتهم يقول وجدتني أنطق دون وعي وشعور بقوله وبناء على ما سبق فقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم سبحان الله خلاص الكلمة خرجت اللي بيصرخ واللي بيبكي مش ممكن بقول وأنا يعني لم أتمالك أعصابي فتركت منصة الحكم أو منصة القضاء وعدت إلى مكتبي ووضعت رأس بين دي وظللت أك فقال له زملاء يا فلان لا تقلق نريد أن نعيد دراسة هذه القضية وبحث إلى آخره يقسم لي بالله يقول لي والله قبل شهر وصلنا بفضل الله جل وعلا ثم بفضل رجال الأمن وصلنا إلى القاتل الحقيقي واعترف تفصيليا بجريمته وبكيفية وقوعه في هذه الكبيرة البشعة الشنيعة وكان الله سبحانه وتعالى قد برأ هذا الرجل المتهم الأول قبل أن تبرئه ساحة المحكمة إلا أنا عاوز أقوله أن هذا الرجل كان بالفعل قد حكم عليه بالإعدام بسبب شهادة زور لولا أن الله نجاه لولا أن الله نجاه فشهادة الزور قد تحكم بها بالإعدام على رجل وأنت لا تدري بالفعل قد يقضي عمره كله في السجن وأنت لا تدري بسبب شهادة الزور إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق ومن يكتم شهادة الحق آثم قلبه كما قال ربنا جل وعلا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فإن طلبت للشهادة فاشهد بحق ولا تشهد إلا بالحق وإياك أن تحلف على كتاب الله جل وعلا كذبا وإياك أن تحلف بالله جل وعلا كذبا وأنت تعلم يقينا أنك لست من الصادقين لأن هذا يمين غموس هذا يمين غموس يغنص صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله دي اخلقيات اخوانا مش محتاجين الى حد يوجهنا فيها اطلاقا لسنا في حاجة الى توجيه لا من الحكام ولا من غيرهم انما فقط هذا دور العلماء ان يذكر العلماء افراد الامة بقول الله وبقول سيدنا رسول الله وان نحول نحن هذا المنهج الرباني والنبوي في حياتنا إلى منهج حياة في أقوالنا وفي نياتنا وفي أفعالنا أن نمتثل الأمر وأن نجتنب النهي وأن نقف عند حدود الله تبارك وتعالى التي بينها لنا الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الساعة بإجاز شديد أن يتمنى كثير من الناس الموت لشدة ما وقع بهم من البلاء في الدين أو في الدنيا الرسول قال الكلام ده قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني والضياء المقبسي بسند حسن من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بين يدي الساعة بين يدي الساعة أو من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة هذه من ناحية وقال في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه أموت الفجأة علامة من علامات الساعة وأظن أن موت الفجأة قد كثر أظن كل أخ بيسمعني الآن وكل أخت أختي بتسمعني الآن كل أخ وكل أخت عنده يعني أمثلة على ذلك كثيرة في الأسرة أو سمع أو إلى غير ذلك ولك فلان معقول كان معايا مبارح في المكتب أو في الوظيفة الله مات الصبح مش ممكن دا ما اشتكاش من مرض ما كانش بيشكو قبل ذلك مرضا لا أصل مت بالسكتة الألبية لا إله إلا الله أصل له جلطة لا إله إلا الله إلى آخر هذه الأمراض التي نستمع إليها الآن ما سمعنا عنها من قبل نعم إحنا الآن يخونا نعيش عصرا انتشرت فيه أمراض ما سمع بها أسلافنا ولو سألتني عن الأسباب حقول لحضرتك النبي عصام ذكر حديث صحيح الذي روه الإمام الحاكم وابن ماجة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين يا معشر المهاجرين خصال خمس خلي بالك من الكلام الغالي ده للصادق الذي لنطق عن الهوى يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى أي انتشر وكثر إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم يا الله اسمعناش قبل ذلك عن الأزمة القلبية ولا عن جلطة المخ ولا عن سرطان الدم ولا عن مرض نقص المناع الإدز ولا عن الزهايمر، ولا ولا ولا ولا أمرض أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا مرضى المسلمين اللهم أبدلهم لحما خيرا من لحمهم ودما خيرا من دمهم وكفر عنهم سيئاتهم وأنزل عليهم من شفائك من رحماتك من بركاتك يا أرحم الراحمين أكمل حديث لجلاله وجماله لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء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 مش دا للأم عيشاه مش دا للأم عيشاه فيه كيلو النهاردة إخواننا كيلو مظبوط ولا بقدرة قادر كده كش فيه متر متر حقيقي ولا كش ولا حاول ألا قواتها إلا بالله خلاص واقع أليم الأم عيشاه إلا ما رحمه ربي من أفراد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله بآيات قرآنية هذا قرآن واقع مر أليم النبي عصم يصف لنا هذا الواقع بهذه الصورة النبوية المبهرة الصادقة الواضحة الجلية موت الفجأة ظهر ظهر بصورة واضح وعندنا كما ذكرت أمثلة كثيرة على ذلك كلنا يعرفها لما تكثر بقى الفتن والمحن في أماكن الحروب وأماكن الابتلاءات كثير من الخلق الآن كثير من الخلق الآن في أماكن الأوبئة وأماكن الحروب وأماكن الفتن يتمنى الموت في كل ساعة أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم الأمن والأمانة والنعمة والرخاء والاستقرار وأن يفرج الكرب عن المكروبين وأن يكشف الهم عن المهمومين وأن يزيل الغم عن المغمومين من أمة سيد المرسلين إنه لذلك القدر عليه كم من, أناس كم من أناس لا تمر عليهم ليلة إلا وهم يتضرعون إلى الله وأسألون الله الموت رجل عنده أسرة وزبته بطلبه كل يوم بمصروف للأولاد ما عندهوش ما عندوش لا يملك لا يملك قوت أولاده يفكر ما الذي سيلبسه أولاده في العيد وكثير من من يعيشون في النعيم لا يشعرون بأحوال هؤلاء البائسين فكم من أناس الآن في العراق في فلسطين في درفور في السودان في الصومال في أفغانستان في الشيشان في كثير من بقاع الأرض كم من أناس يتمنون الموت في كل لحظة في كل لحظة بدون أدنى مبالغة وشوف الصادق صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وقع وقع بمثل ما قال بأبي وأمي وروحي لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني يا ليتني كنت مكانه يا الله لي الفتن كثيرة بلاء قد يكون في الدين كما قال بعض أهل العلم في تفسيرين للحديث خائف من الفتن يريد أن ينجو بدينه حتى يلقى الله تبارك تعالى على طاعة وفريق آخر من أهل العلم قال لشدة البلاء في أمور الدنيا رجل لا يجد ما يطعم به أولاده ماكس به أولاده لا يجد لقمة الخبز فعلا وقد يجد نفسه مضطرا إلى الوقوع في الحرام أو في المعصية فهو إلى الله تبارك وتعالى أن يقبضه قبل أن تمتداده إلى الحرام فتن كثير لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر النزل به والحديث الصحيحين لا يتمنين أحدكم الموت لضر النزل به فإن كان ولا بد متمنية، فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. يا سلام، دعاء نبي وجميل. اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. يقول سهل ابن عبد الله التستري ثلاثة لا يطلب الموت أو لا يتمنى الموت إلا ثلاثة لا يتمنى الموت إلا ثلاثة رجل جاهل بما بعد الموت مش عارف إيه اللي بعد الموت ورجل يخشى على دينه ورجل يخشى على دينه يفر او رجل يفر من قدر الله عز وجل ورجل مشتاق محب للقاء الله عز وجل يأم يا رجل يجهل ما بعد الموت من اهوال وهو يريد ان يفر من الدنيا وهو لا يعي ما هو ماذا سيقدم عليه او ما ما الذي سيراه وسيعينه ورجل يريد ان يموت خوفا من الفتن وخوفا مما قدر الله سبحانه وتعالى ورجل محب مشتاق للقاء الله جل وعلا رجل مؤمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة أكرهية الموت فكلنا يكره الموت يا رسول الله قال ليس ذلك عائشة ولكن المؤمن إذا بشر برحمه الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بصخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه سيدنا عمر رضوان الله عليه كما في مسند أحمد وموطئ الإمام مالك بسند صحيح أن عمر رضي الخطاب رضي الله عنه لما كبر سنه قال اللهم, اللهم كبرت سنى وضعفت قوتي اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع شاهد دعاء عمر رضوان الله عليه وأختم حلقة الليلة بعلامة أخرى انتشرت وكثرت يقول فيها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي راه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف يا الله صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى بسرعة كده يعني الكلام ده سيكون في آخر أمة رجال يركبون على صروج كأشباه الرحال ممكن تكون السيارات أنا لا أجزب قال بعض أهل العلم ذلك لكنني لا أجزب أبدا بأن هذا هو مراد المصطفى لكن الصروج في اللغة جمع سرج وهو ما يوضع على ظهر البعير فكرين الرحلة أو الهودج وكذلك الرحال الرحال شيء كالهودج يوضع على ظهر البعير تركب فيه المرأة الرحال مكان يعني حتى في اللغة يقال لبيت الرجل ولمنزل الرجل رحل وأنتم ترون الآن السيارة صارت كالمنزل تماما يعني صارت فيها خصوصيات كاملة للرجل لصاحب السيارة بل أعزك الله هناك سيارات فيها حتى دورات مياه وقد يجلس الإنسان على كرسيه في السيارة وقد ينام وأنتم تعلمون الصارات لا تشمل كرفانات إلى آخره لكن انظر إلى تعبير النبي على السلام سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد الشاهد نساؤهم كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف البخت نوع من أنواع الإبل الخرسانية الخرسانية لها أعناق طويلة جدا والسنام اللي احنا بنسميه الصنم وهذه تسميها خطأ اسم السنام الجزء المرتفع على ظهر البعير اسم السنام النبي عليه الصنم يشبه المرأة الكاسية العارية بتسريحتها لشعرها المرتفعة التي تسمى بقصة الأسد كالسنام الذي على ظهر البعير وفي رواية في صحيح مسلم من حديث أبي غريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال صنفان من أهل النار يا رب سلم ده كلام النبي الرحمة المهداة صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر خلي بالك اوعى الظلم اوعى الظلم اوعى تضرب أحدا بدون وجه حق أوعى ترفع إيدك على مسلم بظلم وتعدي لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي هذا الذي يمسك هذا الصوت ويضرب به الناس بدون وجه حق هذا من أهل النار بشهادة النبي المختار إن لم يتب إلى العزيز الغفار صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر أي كذيل البقرة ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أختها ليه التبرج ده إزاي تخرج بهذا الزي كاسيات عاريات وصف نبي وعجيب قوي. ما كانش موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي لابسة بس عارية ازاي اصلي الثوب ضيق يظهر كل ما فاتن الجسد او شفاف خفيف او مفتح من جوانبه عدة كاسيات عاريات منيلات مائلات تتميل في مشيتها فيميل قلب الشاب او قلب الرجل. الرجل اليها ليه يا اختي ليه تخرج بهذا الزي والله ما فرض الله عليك الحجاب وما حرم الله ورسوله عليك الخلوة مع الرجل الأجنبي وما أمرك بكذا وما نهاك عن كذا إلا لأنك درة مصونة ولؤلؤة مكنونة يا أخت أنت أم وأنت زوجة وأنت بنت وأنت عمه وأنت خاله أنت إن كنت تعطينا للمجتمع نصفه فأنت تشكلين النصف الآخر أنت مجتمع بأسره يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها لللهو واللعب يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهبي وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجبي سليه من أنا لمن أهلي لمن نسبي للغرب أم أنا للإسلام والعرب لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لله أم لدعاة الإثم والكذب هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث فكسب خيرا أو اكتسبي سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغبي هيا هيا الآن أيتها الفاضلة أيتها الجوهرة الغالية أيتها اللؤلؤ المكنون أيتها الضرة المصونة هيا يا بنت التوحيد ويا بنت الإسلام هيا إلى الحجاب إلى الفضيلة إلى العفة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فهيا أيتها الصائمة أيتها المصلية أيتها المحبة لله ورسوله هيا الآن اتخذ القرارة طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم بحب لله وبحب لرسوله اتخذ القرارة ألا تخرجي من بيتك بعد هذه الساعة إلا بالحجاب الشرعي ولا ينبغي أن تنسى الأخت الفاضلة قول رسول الله صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر ونساء كاسيات عاريات أسأل الله جل وعلا أن تكون من هذا الصنف أبدا إنه ولي ذلك والقدر عليه وأسأل الله أن يسطرك في الدنيا والآخرة أيها الأفاضل ومن علامات الساعة كثرة الشح وكثرة التجارة وتقارب الأسواق وانتشار الربا وتقارب الأزمان وقلة البركة هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسطرنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته